لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدناها إليك قال عذابي أصيب بي من ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها آل للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عن الذي يجدونه مكتوبا عنده في التوراة والإنجيل بالمعروف. يأمرهم بالمعروف يأمرون بالمعروف وينهىهم عن المنكر ويحل لهم الطيب سَوْا وَالْأَغْلَانَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْنِ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ كُلَّ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 تهتنون. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعلمون